اللهم صل على ابي على محمد وعلى محمد كما باركت على ال فاطمه وعلى ال ابراهيم انك حميد, إبراهيم إبراهيم إنك حميد ستكون معنا الليله هي مسائل عقديه فكريه يعني ترتبط بالعقيده من وجه واضح من وجه واضح فطباعها بالاعتقاد لأن اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك بالله كما يقول اهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك بالله واتخاذ القبور مساجد ابتداع في دين الله واتخاذ القبور مساجد تشبه بالكافرين تشبهون باليهود والنصارى خصوصا وهذا من جهتي ما يتعلق بمباحث الاعتقاد اما من جهتي ما يتعلق بمباحث الفقه بالكلام عن حكم الصلاة وهذه الصلاة اذا صليت كانت صحيحه او ليست صحيحة وهي جائزه او غير جائزه واضح السؤال الأول ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور اجاب الشيخ العلامة الامام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى نسأل الله العافية من هذه البلوى المنتشرة في بعض ديار المسلمين بل في أكثر ديار المسلمين يعني في الحقيقة في بعض الاقطار تقل مدينة بل ربما لا تكاد تجد قريه إلا وفيها قبر يقصد ويزار بل يعبد ويصرف اليه ما يصرف مما لا يجوز ان يصرف الى لله من هذه البلوى المنتشره في بعض ديار المسلمين انا لله وانا إليه راجعون نسال الله العافية نسأل الله العافية حكمها انها باطلة اذا هذا باختصار الشيخ يبين ما حكم الصلاه في المساجد المبنيه على القبور باختصار باطله لماذا باطله ايضا من باب البيان وان كان البحث يمكن أن يتسع جدا لكن بحسب ما يناسب المقال لماذا باطله يقول يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وجاء ذلك في الصحيحين قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد أو في روايه في الصحيحين لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك فهذا النهي وهذا اللعن وهذا الدعاء بالمقاتله وغير ذلك مما ورد في هذا الباب هذه دالة دلالة واضحة قاطعه على حرمه هذا العمل وحرمه هذا العمل الذي هو اتخاذ القبور المساجد يعني من يعني أول ما يعني أن يصلى في هذه الأماكن التي اتخذت مساجدا وبنيت على القبور بدليل حديث عائشه رضي الله عنها اولئك قوم اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ان بعض القبوريه اراد ان يقول ان اتخاذ القبور مساجد ليس يعني بناء المسجد على القبر لا بناء المسجد على القبر من اتخاذ القبر مسجد اتحاد القبور المساجد يعني امورا ثلاثه يعني أن تسجد على القبر القبر موجود انت تضع راسك عليه تسجد وهذا القبوريون ما زالوا يفعلونه يسجدوا على القبر نفسه إذن أن تسجد على القبر المعنى الثاني اكتبوا يا اخواني ان تسجد الى القبر يعني ان يكون القبر في وجهك يعني في امامك انت تجعله مثلا قبلتك وان تسجد اليه اذا ان تسجد على القبر اثنان ان تسجد الى القبر متوجها الى القبر ثلاثة أن تسجد في مسجد بني على قبر ان تسجد في مسجد بني على قبر هذه الامور الثلاثه كله واحدة أو كل واحد منها يعني اتخاذ القبور مساجد أو هو من اتخاذ القبور مساجد فالذي سجد على القبر اتخذ القبر مسجدا والذي سجد إلى القبر اتخذ القبر مسجدا والذي صلى في مسجد مبني على قبر اتخذ القبر مسجدا فاذا هنا النهي عن الصلاة هل هو لشيء يتعلق بنفس الصلاه ام لشيء خارج عن الصلاة؟ هذا النهي الشديد وهذا اللعن والتاذيب هل هو لشيء يتعلق بنفس الصلاه ام لشيء خارج عن الصلاه شيء يتعلق بنفس الصلاة بأن الصلاة لا ينبغي أن تؤدى في هذا المكان الصلاة نفسها ليس النهي هنا كما مثلا في مسألة من يصلي في ثوب حرير على قول كثير من الفقهاء قالوا هذا امر لا يتعلق بنفس الصلاة وبالتالي من قال بهذا قالوا إن صلاه الذي يصلي في ثوب الحرير صلاته صحيحه مع اثمه بلبسه الحرير المساله فيها خلاف وفيها كلام لكن قالوا لان النهي عن الحرير ليس راجعا إلى نفس الصلاة ليس كذلك الصلاه شيء واللبس هذا شيء لكن لما كان لابس هذا في الصلاه حصل هنا الاختلاف والنظر في المساله من جهه ما يتعلق بالصلاه لكن عندنا في اتخاذ القبور مساجد في الصلاة في المساجد المبنيه على القبور أنت لا ينبغي لك أن توقع الصلاة في هذا المكان أنت نهيون أن تصلي في هذا المكان فاذا ما صليت في هذا المكان الذي نهيت عن الصلاه فيه فاعلم أن الدلائل داله على بطلان صلاتك تم لنا الناقيه هنا راجع إلى نفس الصلاة إلى ما يتعلق بالصلاة نفسها ليس راجعا إلى شيء خارج عنها لو كان يتعلق بشيء خارج عن نفس الصلاة كان يمكن أن نقول ربما تصح الصلاة مع الاثم تصح الصلاة مع حرمه الفعل ولكن هنا لماذا الجزم ببطلان الصلاة؟ ها لأجل هذا المعنى وهنا نقول بكل اطمئنان إن مثل هذا النهي الذي أكد بانواع المؤكدات في الاحاديث المتعددة التي تبلغ التواتر لعن ودعاء بالمقاتله واشتد ذكر اشتداد غضب الله وان هؤلاء شرار الخلق عند الله هو هو هو هذا النهي جزما يقتضي الفساد مثل هذا النهي في مثل هذه المسألة جزما يقتضي الفساد قال ان المساله اصوليه واسعه وافردت بالمصنفات والكلام فيها يطول هل النهي عن الشيء يقتضي فساده يعني يقتضي بطلانه على اعتبار ان الباطل هو الفاسد عند الجمهور فهمت هل يقتضي هذا بطلان الشيء النهي عن الشيء يقتضي فساد الشيء يقتضي بطلان الشيء هنا في مثل هذه المسألة التي عاد فيها النهي إلى نفس الشيء وليس إلى شيء خارج عنه وقد أكد النفي بانواع المؤكدات وشدد فيه بانواع التشديدات جزما في مثل هذه المسألة ان النهي يقتضي الفساد انتبه من انتبه ولم ينتبه من لم ينتبه قد تجد بعض العلماء لم ينتبه في بعض كتب الناس في بعض كتب الفقهاء من مختلف المذاهب قد تجد ان بعضهم لم ينتبه فبعضهم عبر بالحرمة فقط برمت قرطان الصلاه بعضهم حتى عبر بالكرابه حتى إلى الشيخ الالباني رحمه الله الذي الف التحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لم يتحرر له القول في حكم الصلاه في المساجد المبنية على القبور لم يتحرر له بعض العلماء يفصل على اعتباري اطار معين معي أن افرق بين أن يكون القبر كذا وان يكون القبر كذا وهذا التفصيل له اعتبار في يعني في خفه الحرمه او اشتدادها ولكن القول الذي يعتمد ما ذكره الشيخ ابن باز هنا رحمه الله ان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ماذا باطله لهذا لم اولا هذا الكلام حتى تكون فاهما لتبدا أن تفهم هذا بالتفاصيل حتى إذا ما راى راء إن اننا نقول الصلاه والمساجد المبنيه على القور باطله يقول لا انتم لا تفهمون شيئا انتم تلقنتم هذا من الوهابيين وترددونه ولا تفهمون ما معنى باطل ولا نفهم هذا جيدا صحيح وهذا فهمناه من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا من الوهابيين ولا حتى من محمد بن عبد الوداد رحمه الله تعالى ورفع درجته طيب ويقول صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء في مصالحهم مساجد الا فلا تتخذوها طبعا من المعنى ربما اتخذها الا فلا تتخذوها او فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أو إني انهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه في صحيح ليس صحيح خرجه مسلم في صحيحه وزكاه من حديث الجليل ابن عبد الله البجلي وهنا ايضا لان هذا الحديث مهم اعتبار ما فيه لأن بعض الناس يقول لعن الله اليهود والنصارى يقول هذا اليهود والنصارى ما لنا نحن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبران بين ما لنا نحن هذا هونه لان كانوا يتخذون ان اناكم انتم عندها وفي حديث عائشه تقول ماذا ها لما انزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصه له على وجهه فكلما ارتدمه وكلما ارتدمه كشف عنه ثم قال وهو على ذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا انبياءهم مساجد تقول يحذر ما صنعوا يعني هنا الدره يقول لا هم اتخذوا قبرا مسجد لكن انتم اتخذوا لا باس عليكم وهو في مرض موته لما نزل به يقول هذا الكلام وهذا لان سبحان الله شخص يقول انتم ايها الاغبياء انتقاد القبور المساجد وكما تلقوا علي جمعه ظهؤ الى حملهم الى المسجد اللي في ضريح المسجد اللي في ضريح ايش انا اي اشياء يزهوا بالموحدين والسلفيين انهم دائما يرددون بان المسجد الذي في من الذي نبهنا على هذا من الذي ارشد يعني اكد علينا في هذا الامر من محمد بن عبد الوهاب هو الذي لما نزل به طفق يطرح خميصه له على وجهه وكلما اهتم كشف ويقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور انبيائهم مساجد يحذر ذلك ولولا ذلك لاولى لزقره ولكنه خشى أن يتخذ مسجدا هذا محمد بن عبد الوهاب ولا محمد بن عبد الله لان هذا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان هذا الاسلوب يحلو لبعضهم يقول نحن نريد الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله لا نريد الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب تابع تابع محمد بن عبد الله قائده محمد بن عموجهه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صحيح لكنه لما ابتلى في, في في هذا الزمان بمحمد بن عبد الوهاب او بمن يامن محمد بن عبد الوهاب ال الذين بعضهم يكادوا يقولوا شبه مباشر في التلمذه لاو او لابنائه ولاحفاده صحيح او صحيحا, صحيحًا. فكل محمد لكنه يقول نريد اسلام محمد بن عبد الله هذا القديم الذي لا نعرف عنه شيئا هو يريد لا يعرف عنه شيئا نريد محمد بن عبد الله كان نبيا كان رسولا كان خير خلق الله كان رجلا كريما كانت وكذب كذبات واضف اضافات ودع دعاءات هذا الذي يريده لكن التطبيق العملي لما دل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يزيلوا الاضرحه لما لا يجعلوا القبر على ال... يبنى عليه مسجد هذا محمد بن عبد الوهاب صحيح هذا ال... هذا الذي ارشدنا إلى الاهتمام بمسالتي المساجد التي تمنع عليها القبور وكيف انها ضاره ضررا عظيما هو رسول الله وهذا من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون في زمانه ما اتخذوا القبور مساجد صحيح وربما حتى المسلمون في القرن الأول يمرون على هذا الخبر ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم يحذر حتى لا نقع فيما وقعوا فيه والحمد لله لم نقع فيما وقعوا فيه في القرن الاول تعلم كانوا يقولون هذا صحيح كان يقول الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم عذر ونحن عملنا بهذا فالحمد لله عافانا الله مما ابتلى به من اليهود والنصارى في القرن الاول اللي علهم كانوا يقولون هذا لكن اذا جاء في القرن 15 وفي الثالث وفي الرابع عشر وفي الثالث عشر وفي الثاني عشر وفي الحادي عشر وفي العاشر ماذا كانوا يقولون؟ ماذا كانوا يقولون سبحان الله لا تستغربوا يا اخواني هذه الهجمه لانه في مكه قبل أقل من 100 عام من الآن كانت القبور مبنيا عليها في مكه وفي المدينة كانت القبور ما زالت مبنيا عليها قبل أقل من 100 عام فقط من الان فياتي خير أيضا في يكون خير يبقى وياتي في آخر الزمان فهمت فلذلك هم غاضبون جدا من هؤلاء الوهابيه الذين غيروا ما كان عليه الايش الاباء والاجداد يعني في الضلال والبعد والانحراف رجا مسلم في صحيح من حديث الجرير بن عبد الله بل من حديث جندب من حديث جندب بن عبد الله البجلي بدل من حديث جندب هناك تصحح هذه ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن من شرار الناس من تدركه من الساعه وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجد او الشطر الأول من الحديث في صحيح البخاري إن من شرار الناس من تدركم الساعه وهم احياء هذا في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود واما زياده والذين يتخذون القبور مساجد فهذه في مسند الامام احمد وغيره نسال الله السلامه ما ادري ماذا نقول ما تدري كيف حال العلماء هناك كيف يسكتون كيف يتساهلون في الأمر لأن هذا أمر عظيم وخطير وانا بيقين حتى في في هذه الازمنه في هذه السنوات حتى في هذه الايام بعض الناس يعلم أن اتخاذ القبور على المساجد لا يجوز وان المعالده لا تجوز وان الضلال الصفية هذا باطل وان وان وان, وأن لكن تجدهم لاجلي المالئ لاجل المناصب لاجل ما ما يدخلون فيه لاجل انهم لا يحبون ان يهاجموا من قبل العوام أو من قبل الناس يدخلون في هذه الامور ويسكتون ويرضخون وكان شيئا لم يكن فاهمين في بعضهم لهم انا اعرف ناس لهم مناصب رسميه بعضهم وصل الى منصب قبل, قبل سنوات الى درجه وكيل الوزاره عنده يعني عامه عقائده الأصلية الاصليه دعانك يعني تفاصيله منها لكن عامه عقائده الاصليه في التوحيد في كذا في كذا توافق مع عليه الصالح في الاصل يعني كانه قدايقهم بعض التفاصيل لكن بعد هذا يقولون له تعالى أن تصلي كذا وتذهب تحاضر في مسجد الحسين وتصلي المغرب والعشاء هنا يذهب ويصلي المغرب والعشاء هنا ربما هو بنفسه لا يفكر ان يذهب هناك يعني لو انت تتركه لنفسه بدون اضواء وبدوني دعوات وبدون امور رسميه هو باعتقاده لن يفكر في الذهاب الى هناك ابدا واضح لكن لماذا يذهب هناك تفهم كثيرونهم على هذه الشاكله كثيرونهم على هذه الشاكله يعني يعرفون أن هذا حق او ان الخلافه هذا او ان الذي يحدث باطل ولكنهم هي يشترون رضا الناس أو رضا العامه أو رضا الطرق الصوفية هذا قسم قسم ثاني هم يعلمون أن هذا أو يعتقدون أن هذا حق وان هذا هو الصواب وان هذا الذي ينبغي ان يتمسك به فلذلك هم يتعصبون لدوله يتمسكون بها وهذا معهم عليه قال الان مثلا في وزاره الاوقاف يقولون انهم يخرجون منها العناصر الاخوانيه فكما يحدثني بعض الاخوه بمن يعلم بعض بعض التفاصيل هناك يقول لا الاخوان ما زالوا موجودين لكن يلبسون عباءه الصوفيه الاخوان ما زالوا موجودين ومتغلغلين وبعقائدهم وبافكارهم وبحزبياتهم موجودين في وزاره الاقف متغلغلين فيها لكن في الظاهر المغفلون الاخرون في الغالب مغفلون تعرفون الاطار اللي فلما يظهر لنا من قول الاعباد الصوفيه نحتفل بالمولد النبوي وتعرفون ان الاخوان لا مشكله عندهم ابدا في شيء من هذا اذا مع النصارى يقولون لا فرقه بيننا وبينهم فما بالكم مع الصوفيه ماذا سيفعلون واضح ولان في ضم كل هذا إذا راوا خطيبا سلفيا في الأوقاف وكذا ان ايش يحرشوا ضده في كل هذه المعامع والاضطهادات وال الناس يقولون نحن الان يحصل عليه لا لا لا اعدامه السلفيه هذه لا يغيرها عندهم مغير عليها ثابت ربما عادوا السلفيين اكثر من معاده الصوفيه لهم يقولنا تدري كيف حال العلماء هناك فعلا الشيخ ابن باز كان لا يدري كثير من احوال بل يقال انهم علماء في مثل تلك البلاد كيف ستكون كيف ستساحلون في في الامر لان هذا امر عظيم وخطير ومن العجائب انهم يحتجون بدخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما فيذاك الضال الضليل علي جمعه يقول الصلاه في المسجد الذي على القبر سنه طريقتي العمية المنجوجه الفجه سنه لان الصلاه صلاه في المسجد المبني على القبور سنه لأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه بنت كيف يسوقها يقول فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مدفون في بيته اصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله لم يكن هذا في المسجد ولا في عهد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في عهد كثير من من بعدهم ايضا وليس في المسجد إنما كان ادخله الوليد الوليد بن عبد الملك للتوسعه وهو الان ماذا يعني يوسع من حوله وألفه وما كان في ذهنه ان شيئا من هذا الباطل سيكون ولا كان في ذهن اهل ذاك الزمان فخالفوا النص بدون انتباه خالفوا النص بدون انتباه انتباه ولكنهم لم يكونوا قبورين ولا قصدوا ان يمهدوا للشرك فهمت ولا قصدوا أن يمهدوا للشرك لكنهم كانوا مقتين نبينا نبي صلى الله عليه وسلم كما نرى لم يدفن في المسجد ولا قبره في المسجد بل قبره في بيت بيت عائشه رضي الله عنها لكن لا حول ولا قوه إلا بالله وعليه أن طبعا سيأتي معنا بعد هذا مزيد في مساله قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارجو ان من اخوتي الا يستعجلوا لان المسائل متعدده ويعني لعلنا في هذه الليله لن ناتي على كل المسائل التي تتعلق بها نعم وعليه ان يصلي في بيته إذا ما تيسر اذا ما تيسر له مسجد إذا ما تيسر يعني اذا لم يتيسر له مسجد يست يص... يعني يكون... لا يكون في قبر يصلي في بيته مش اصبر له المسجد المساجد كلها حوالي فيها قبور لا يصلي في بيته هنا عليه أن يصلي في بيته ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور إذا ما وجد مسجدا خاليا من القبور فيهم يصلي في بيته مع اخوانه أو جيرانه أو يلتمس مكانا ليس فيه مسجد به قبور او يتصلون بالدوله ويراجعون الدوله اذا كان ذلك متيسرا حتى تنبش القبور التي في المساجد وتنقل للم وتنقل للمقابر وتبقى المساجد سليمه طبعا هنا هذا اذا كان ماذا اذا كان المسجد قد بني اولا ثم دفن فيه الناس ثانيه فحين تخرج يخرج هؤلاء المدفونون وينقلون الى المقابر اما اذا كان القبر موجودا اولا وبني عليه المسجد فيهدم المسجد حينئذ ويقام في مكان آخر يعني الحكم يكون ببقاء السابق الذي سبق هو القبر او المسجد فإذا كان الذي سبق القبر يبقى قبر ويبقى المسجد إذا كان الذي سبق هو بناء المسجد ودفن الناس فيه بعد ذلك اذا يخرج هؤلاء الذين تكونون وينقلون الى القبور ويبقى المسجد بدوني قبور وعلى العلماء أن يسعوا لدى الدوله لعلهم يجدون من هو أقرب للفهم من غيره والينا من غيره في هذا ربما تيسر على يده ما يعين على إزالة هذا المنكر لكن ادعياء السلفيه الهمج الرعاع الكثيرون أصحاب الفضائيات ليس هناك وليس دعواتهم مما يؤهل ان يخاطب المسؤولون او ان بل حتى لما تولى منهم ما تولى او كاد ان يتولى وزاره الاوقاف في عهد حكومه الاخوان وما الى ذلك ما كان يغير تولوا وكذا ولا غيروا شيئا وما استطاعوا ان يقربوا من هذا اليس كذلك انا كنت ستجد شخصا يدعي السلفية واتوا بواحد في النهاية اخواني هذا طلع تافهه طب لو كانوا سياتونا بذاك محمد يسري من ادعياء السلفية عنده تكفير عنده مخالفات وجال فقلت سيئتنا به فسيقول انا سلفي وهو وزير الاوقاف وتحته المساجد ماذا؟ التي فيها القبور والتي يحصل ما فيها ما يحصل من ضلال وابتداع وشرك بالله ما هو المسؤول عنه وهل جنا يستطيع ان يغير منها شيئا ابدا ابدا تتركوا كل هذا اذا وادعوا الى العقيده الصحيحه و افهموا أصحاب الحكم والمناصب أنه لا رغبه لنا في منصب لا رغبه لنا في حكم لا رغبه لنا في شيء من هذا نريد فقط أن تقام ان ان نقيم القران والسنه ونريد ان الحاكم الموجود هو هو نفسه الذي يطبق القران والسنة لا نريد أن نزيله لا نريد أن نزحزحه لا نريد أن نخرج عليه لا نريد أن نتظاهر ضده اليس كذلك لكن اين هذا الفهم همجن رعاء ومستعدون لمزيد من الهمجيه والرعائيه وكثير منهم لم يعتبر بما كان دخلوا انتخابات دخلوا مظاهرات دخلوا اعتصامات دخلوا فعلوا كل ما تجرهم إليه نفوسهم وجهالاتهم وظلالاتهم وباي شيء خرجوا باي شيء خرجوا ما ترى يكفي ما تسمع يكفي اللهم استعان لعلهم يجدون من هو اقرب للفهم من غيره من غيره والينا من غيره في هذا ربما تيسر على يدي ما يعين على ازاله هذا المنكر ولا تياسوا انظرون الشيخ يقول ولا تياسوا هذا الحرص لكن من هذا الذي لا يياس من هذا اللي... الذي لا يياس من هذا هذا الذي ي... ي... لا يريد أن ي... يقول للناس في الخطبه شيئا حتى لا يمشوه لانه يحرص على ال100 جنيه وال100 جنيه التي يعطونها اياه في خطبه الجمعه فيحرص على أن يخطب لهم بما يوافقهم حتى هذا هذا هذا يرجى منه الا يئس هو يئس من الأول هو يعني غير مهم وهذا تسرب حتى عند ادعياء السلفيه مرة شخص من البانيا يقول لا لابد ان تهتم بالعقيده وانت تدعو الناس للعقيده كل هذا لا, لا يصح نحن اذا بدانا قلنا للناس الله في السماء الناس يمشرون ولا يقدرون يعني يريدون ماذا يريدون أن يكلموا الناس في كلام هنا وهنا وهنا فقط ياخذون الشباب اذا ما جذبوهم يعلمونهم التكفير تكفيرا لحكام المسلمين والدعاه هذا حال حزبيهن والتكفيريين هؤلاء لكن هل على أن يعلموا الناس العقيده الصحيحة لا سبحان الله ولا ان في مشايخ وخطباء الجهالة والسوء هؤلاء إذا كن حتى او تنع ولا تياسوا حتى تسلم بعض المساجد من القبور لكن التساهل في هذا لا يعفي العلماء وطلاب العلم من المسؤوليه امام الله يقول سبحانه في سوره الزخرف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون اذا بالحكمه باللين بدل شيء ام يحرص على هذا ولا يياس من مع تطاول الازمنه كم من ايه وهناك امثله تطبيقيه وقعت من غير أي مشكلة ناسنا رجوا ان يجددوا بناء المسجد فشخص قال الامر داعيا لدخول القبر القبر اخرج القبر وجعلوه كذا غير اخرج القبر في اكثر من مكان في مصر هنا وفي غير مصر في في محافظات يجددون فيخرجون القبر طوعا هكذا بدون أي مشكلة والكبراء والوجاهه ما كذا بعضهم يسمع مره يسالوا مره ييسر الله له خطيبا يعني يسمعوا منهم كلاما في هذا الحق في كذا واحيانا تجد بعض عوام المسلمين في الظاهر لا تكاد تجد أنه يفهم شيء لكن تجده سمع في مقام في مرات أخذ كتبا مثلا في الحج اخذ كذا ففهم من التوحيد ما لم يفهمه بعض من يتصدون ويدعون الدعوه انا رايت من قبل بعضنا تجد واحد تحليقا وكذا لكن ربما يفهموا في التوحيد ما لا يفهمه كثيرون ممن ينتسبون إلى طالع بلا يعني يفهموا في التوحيد ما لا يفهمه عامه طلاب البعوث على سبيل المثال اليس كذلك لكن التسامح في هذا لا يعفي العلماء أو طلاب العلم من المسؤوليه امام الله يقول سبحانه في سوره الزخرف انه لذكرك ولقومك وسوف تسالون سوف تسالون سؤال من مقدم البرنامج ولو كان القبر منعزلا في حجرة خارجيه يا شيخ عبد العزيز هذا هذه الظاهره الاسئله كانت في برنامج نور على الدرب هذا كان برنامج جنوى على ما زال لكن البرنامج هي يجيب فيه أصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين ان اعداده الف... لازم قبل عدده الف... حلقات الشيخ بن باز موجوده حلقات في هذا البرنامج يمكن وجد يمكن ان الاخوه يقتنونها او يسمعونا. ربما تجد في هذه الحلقات تفاصيل وامورا يعني ايش مفيده ربما لا تقف عليها يعني فيه. طيب الشيخ نبوزن حلقات للشيخ العثيمين لشيخ الفوزان وغيره طيب اذا يقول ولو كان القبر منعزلا في حجرة خارجيه انتبه لهذا المعنى يعني يقول في حجرة خارجيه لكن في المسجد لكن في حجره في المسجد هذا ذا في حجره فالشيخ يقول ما دام في المسجد سواء عن يمينك ولا عن شمالك ولا امام ولا خلفك فلا تصح الصلاه في ان طالما كما قلت لبعض اخوتي من قبل المسجد هكذا طالما هو في المسجد في هذا البناء لو كان هنا القله هكذا مثلا ولكن هذا هنا هذا هنا هذا, هنا هذا في الوسط طالما في بناء المسجد فلا يجوز لانه بعض الناس قالوا طيب المسجد, الحو... المسجد الذي ينسب الى الحسين رضي الله عنه بين, الل... بين... بين... بين مكان الصلاه وبين القبر باب <تصفيق> الذي يعرف المكان هناك بين المسجد وبين القبر ماذا باب المكان من قبل ايوه ايوه لا تقول يكون المهم في يقول بينه وبينه باب لكن هو هذا الباب اولا ربما لا يغلق ثانيا هو اصلا المسجد ما بني في هذا المحل الا للدعاء من القبر هناك والقبر داخل المسجد بامتياز بملا اشكال فيه حتى لو وضعوه في غرفة واغلقوا عليه هذا لا يغير الحكم واضح طالما أن الغرفة داخل المسجد متى نبحث متى ننظر متى نتكلم إذا كانت الحجرة؟ منفصلة تماما عن المسجد وجدرانها ليست جدران المسجد حجره خارجية متميزه مبنيه في الخارج هنا ننظر هنا تاتي مساله أخرى. لكن ترى أن الحجره داخل المسجد وجدران وبعض جدرانها جدران المسجد أو هي تقع في قلب المسجد تقع داخل البناء المعروف للمسجد فحينئذ الحكم الذي تقدمه موجود وهو بطلان الصلاه أما اذا كان خارج المسجد فلا يضر بشيء المهم ان القبر بني عليه المسجد إذا كان القبر بني عليه المسجد فلا تصح الصلاه فيه السؤال التالي من اجاز الصلاه في المساجد التي فيها قبور يحتج بان المسجد النبوية فيه قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فما رايكم في ذلك الجواب يبينه له ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا في المسجد يعني حتى لما وسع الوليد بن عبد الملك هو لم يدخل القبر في المسجد يعني هو اعتبر ان هذا البيت وان محل البيت الذي فيه القبر هذا شيء في الوسط منفصل اعتبر اعتبر هكذا هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في بيته اعتبره هو شيء في الوسط ماذا منفصل والمسجد حوله وليس القبر داخلا في المسجد تقول هذا خطا نعم هذا الصواب ان يفعل هذا ايضا ولكن على هذا هذا اعتباره أن هذا البيت ليس, ليس من المسجد المسجد وحوله وهذا منفصل هذا ما زال بيتا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي دفن فيه لذا كان الشيخ يقول يبين له ان ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا في المسجد والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد بان جعل المسجد من حوله والا فما زال الانفصال ولو نوعنا حاصلا السؤال التالي هل يصلى في المساجد التي فيها قبور الجواب المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور انبياءهم مساجد العجيب انهم حتى في بعض الاماكن يضعون القبور في مساجد بنيت تحت ابنيه في مساجد بنيت تحت غير هذا من قبل طيب سيدنا الكيزه ما سيدنا الكيزه لا اي انا في بعض المناطق في في شارع الازهر وكانوا حضرات الصلاه دخلت اصلي فمسجد صغير قلت بس صغير لانه يكون فيه شيء عن قد تفرقن بعض المساجد الكبيره الى المساجد التي فيها اضرحه المسجد فدخلت وكان الامام يؤذن الصلاه انا دخلت في الجنب هذا الله. والله حتى الله يعني. بس هي يعني بنفس المكان حماده هذا قبر في بناء في مسجد صغير يعني مسجد ايش اقل من نصف هذا اقل من نصف هذا وفي قبر وتحت بناء اه خرجت قل اذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في البلد فهل يصل المسلم فيه الجواب لا يصل المسلم فيه ابدا هذه بعض الناس يسال ان المسجد هو الوحيد والمسجد الوحيد في القريه لا ولا يوجد فيه قبر الجواب لا يصل المسلم فيه ابدا وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته ان لم يجد مسجدا سليما من القبور ويجب على اولات الأمر نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثا يعني إذا اذا القبر بعد بناء المسجد يعني كان بناء المسجد اولا ونقل رفاته الى المقبره العامه وتوضع في حفرة خاصه يسوى ظاهرها كسائر القبور وإذا كان القبر هو الأول يعني القبر كان موجودا قبل المسجد فإنه يبنى المسجد لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور امياهم مساجد ولما اخبرته ام سلمة وام حبيبه رضي الله عنهما انهما رات كنيسه في الحبشة وما فيها من الصور قال لهم عليه الصلاه والسلام اولئك او اولئك وجهان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله اذا والهنا الامام ابن القيم رحمه الله يجمع بين فتنه الصور وفتنه ها القبور وفتنه التماثيل يعني فتنه التصوير وفتنه ماذا ولذلك هذان الامرين النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعهما واجتثاثهما ومن الذي أمره بهذا أمر علي امير المؤمنين رضى الله تعالى عليه الذي ينتسب اليه الصوفيه الصوفيه يقولون ان اسناد الخرقه متصل إلى علي رضي الله عنه يقول الخرقه الصوفيه اسنادها متصل إلى من الى علي والرافضه ينتسبون ايضا الى علي وهو الذي يقول الذي ابي الهياج الاسدي الا باعفك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته في روايه الا تدع وهي في الصحيح ايضا الا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فالاسلام المساجد ليس فيها صور ولا تماثيل ولا قبور انا في بعض الأماكن لا يضعون القبور لكن يضعون في المساجد الصور صور المشايخ مثل هذا المسجد يتبع الطريقه الفلانيه صور مشايخ الطريقه يضعونها وهكذا يضعون مثل هذه الصور ويصلون حتى عندها وحولها ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطله وعليه الاعاده للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما لم نقرا هل يصلى في المساجد التي فيها قبور الجواب المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه لأن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا القبور بئما مساجد طيب السؤال الثاني بعد المقدمه قالوا نحن شباب منطقة الدرجاج في اليمن هذا الدرجاج الدرجاج اللي يعرفه من الاخوه الدرجاج ايش الدرجاج الدرجاج لا الدرجاج ايش الدجاجش تقول فراخ يعني هل في اي مكان؟ هنا المكتوب نحن شباب منطقة الدرجاج هكذا في اليمن داله والذي ايضا في البرنامج القارئ والذي يقرا في المحرر الكاتب الاندجاج نرفع اليكم هذا الخطابه مضمنا لسؤالين هامين نرجو منكم الاجابه الخطيه عليهما حتى نعرضهما على أهالينا وفقكم الله للهدى والصواب في جميع الاقوال والاعمال يوجد عندنا مسجد كبير يضم جميع المصلين وهو الوحيد في المنطقة ومشكلتنا انه يوجد يوجد بجانب المسجد قبر وقد تم توسيعه المسجد لحاجه الناس فدخل القبر في المسجد وقد عملنا للقبر حاجزا يحصله عن المسجد ويمنع المصلين من الصلاة خلفه علما بان القبر في مؤخره المسجد ويمكننا أن نخرج القبر إلى المقبره بدون مشاكل وخاصة اذا افتيتمونا بذلك فترى يا من اشيا يمنيون طيبون فما حكم الصلاه في هذا المسجد والحال ما ذكرنا فالجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد انه يجب عليكم اخراج القبر من المسجد ولا يجوز الدفن في المساجد ولا بناء مساجد على القبور بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد متفق على صحته فنسال الله أن يوفق الجميع لما يرضي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السؤال ما حكم الصلاه في مسجد الحسين في مصر ومعلوم أن الحسين لم يدفن في مصر ويكون القبر خالية الحسين رضي الله تعالى عنه لم تاتي لم ياتي جس جس جسمه ولا ولم تاتي راسه الى مصر عرفت هذا بقى في حياته ربما مر بمصر لانه خرج مجاهدا في افريقيا وما إلى ذلك لكن في بعد الممات بعد الشهادة لم ياتي راسه ولا شيء من جسده ولا يصح شيء في هذا والقصص التي تذكر في هذا خرافيه قصة ام الغلام وجاءت بالراس ووجدوه في عسقلان وجاءت بالراس من عسقلان كل هذا لا شيء يصح فيه قال معلوم أن الحسين لم يدفن في مصر ويكون القبر خالية فهنس السائل ليس يكون طالما ان الحسين ليس هنا من ما مانع ايضا ان نصلي بهذا المكان اشل ما دام عندهم مظهر الحسين او الدعوه دعوه الحسين هذا منسوب الى الحسين او قبر الحسين لا يجوز للمسلم أن يوافقهم على هذا فلا يصلي فيه ولا يعتبرها صلاه لان المظهر واضح سواء في قبل الحسين أو غيره حتى اذا كان خاليا لكن ربما هو اصلا فيه شخص مدفون الله أعلم من هذا الشخص سواء كان شخصا من الاولياء أو أي او شخصا آخر أو كذا ما, ما حتى لو كان خاليا جزما والقبر مبني وفوقه كذا ومعظم والضريح سمي والمسجد سمي على اسم صاحب الضريح الذي ينسب اليه الضريح حتى لو لم يكن موجودا فيه فلا تجوز الصلاه فيه لان لان النهيه عن هذا لاجري اصلا لاجري هذا المعنى الباطل في ظهور هذا الاثر الذي فيه لا يعني اقول الذي فيه الشرك أو هو من اعظم وسائل الشرك فالنهي اصلا لاجلي ابعادي هذا لاجلي البعد عن هذا لاجلي مفارقتي هذا لاجلي ازاله هذا وهدمه فإذا ما لم توجد حقيقة الشيء لكن في واقع الامر لكن صورته ومظهره هو كل شيء موجود اذا الحكم ما زال موجوده والصلاه باطله لا يجوز ان يصلي شخص في مثل هذا المكان لا سيما اذا قلنا ايضا انه لا يكون فلان هنا لكن دفن غيره يعني يضعون اعتبارا انه قد ياتي شخص في يوم من الايام يحفر هنا ويا وينظر فيجد شخصا شخص من لا مره حصل تسريبات ماء وما كذا تحت فوجدوا القبر ووجدوا راسا عظيمه حتى لو فرضنا ربما تكن وراء صغير الحسين لو صححنا اقصى ما يمكن ان يصحق راس لرجل صالح سواك حسين من أول مصر كان فيها الصحابه والاولياء والصالحاء والعلماء على مر التاريخ يمكن أن هذا كان راسه واحد من هؤلاء وضع اليس كذلك هذا اذا صح هذا الخبر اصلا يا ان اذا صح هذا الخبر على هذا الناحوه فلا يلزم من هذا أنه ومن غير ان ترىت الحسين في حياته حتى تجزم ان هذه الراسه راسه انا سالكم سؤالا اذا نحن جالسون هكذا ودخل علينا الحسن مثلا أو دخل علينا الحسين هل سنعرف من الحسن ومن الحسين بمجرد هذا الا اصل نعرف فهمت الا اصل الا نعرف, ألا نعرف. طيب هذا الحسن هذا الحسين هذا وابن عمر وابن عباس من فهم من هو من هذا البعض الناس قال لا هذا راس زيد بن علي وراس زيد بن علي الذي جاء بها من الكوفة إلى مصر لا ذكر ذكر ذلك بدليل أن الإمامية الرافضه الاماميه لا يعتبرون هذا القبر لا يحترق به اليس كذلك تقول لك ان هناك رافضه اماميه في مصر هنا صاروا يذهبون لا هؤلاء الرافضه الاماميه في هذا الزمان ماذا لا لا ماذا اقول يعني هم يعني يدخلون في أي شيء أي شيء يقول هذا قبر حزاع قبر الحسين انظر اي كلام اذا اذا لهم قبرا في أي اي مكان في العالم فيه ولو عند عبد الكريم في بوركينا فاسو وقلت له هذا قبر الحسين سافلا هذا قبر الحسين رايت على زور الحسين انهم يريدون فقط من الناس أن يكونوا قبورية وان يتعلقوا باهل البيت التعلق الغالي المذموم هذا الذي يريدون فانشئ لهم قبرا للحسين او لراس الحسين او لاي شيء من الحسين رضي الله تعالى عنه وقل لهم تولى رفضوا اولئك يعني حتى يتمسكوا بدينهم هم هل كانوا سيدعمون النظام النصيريه في سوريا نصيريته بعضها تجد بعض الرافضه يدافعوا عن النصيرية ما لا يدافعونهم شخص نصيري هذا يعتبره المسلم او ليس مسلما فشخص رافضي يقول هذا النصيري مسلم ويشهد الله لا اله الا الله لا لم تسمعوا الشالفه ثم نصيريا في النهاية يكتب لهم يلعن كذا ورب الإسلام يعني يلعنوا رب الإسلام الرب الذي عند المسلمين والرافضه يقولون هؤلاء مسلمون فهم لا يتمسكون حتى بدينهم هم وهذه من علامات بطلان ما هم عليه دائر يعني هذا تجد في عند أهل الباطل من علامات باطل ما هم عليه او بطلان ما هم عليه انهم لا يتمسكون بما هم عليه من الباطل بل يميؤون فيه لانه ليس حقا اصلا هذا بيم لان المظهر واضح سواء في قبر الحسين او غيره بعد هذا يوجد السؤال يوجد عندنا مسجد به ضريح ولا نعلم هل المسجد بني على القبر ام المسجد بني اولا وقد قمنا لعدم توفر النفقه لبناء مسجد اخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد علما أن بناء الجدار الفاصل داخل حدود المسجد يعني هذا مثلا المسجد هذا هو فبناوا الجدار هكذا داخل المسجد منتبهون فهل هذا العمل جائز افتونا جزاكم الله خيرا الجواب ان واجب نبش القبر وإخراج الرفات والدفن في المقبره العامه هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامه كسائر القبور ولا يجوز دفن الموتى في المساجد لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور امياهم مساجد واخبر أن اليهود والنصارى اذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور انت تجد حتى هؤلاء القبوريين لا لا يستطيعون ان يذكروا هذا الحديث فهمت يقول بعضهم يقول ما جاء من لعن الذين يتخذون القبور مساجد من هم الذين يتخذون القبور مساجد لم يذكروا في كتب في صحيح البخاري ولا مسلم مالهم لان يقول اليهود انه يكره احبابه واليهود صحيح باب اذا شخص ما جاء في الحديث لعن الله بني اسرائيل اتخذوا القبراء انبياء المساجد انا لا استحضر الان روايه لعن الله بني اسرائيل هذا اللعن وبنو اسرائيل فيهم الصالحون والمسلمون وفيهم القاسطون والكافرون اليس كذلك هذا بنو اسرائيل والى الان ربما يوجد مسلمون اصولهم اسرائيليه وعبد الله بن سلام اسرائيلي نسبا صحيح من اولياء الله الصالحين الكلام عن اليهودي والنصارى اليهودي والنصارى لكن لا يستطيعون ان يغضبوا احبابهم الا ايش اليهود والنصارى بعد أولئك, اولئك شرار خلق عند الله فالواجب إذا كان هناك مسجد وضع فيه قبر يجب إخراج رفات القبر ووضعها يعني وضع تلك الرفات في قبر خاص في المقبره العامه حتى يزول وحتى لا يوجد في المساجد شيء من القبور أما إذا كان القبر هو القديم وبني المسجد على القبر فإنه يهدم المسجد ويلتمسون مسجدا آخر بان يبنى لهم مسجد في محل آخر ولا يبنون في المحل هذا يبنون مسجدهم في محل اخر ارض الله واسعه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر وان يصلى عليه وان يجسس وان يقعد عليه الرسول صلى الله عليه واله وسلم نهى عن هذا لا يبنى على القبور ولا يقعاد عليها ولا تجصص لان هذا وسيلة إلى الشرك وقال صلى الله عليه واله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هكذا قال عليه الصلاه والسلام فإذا كان المسجد هو الذي بني على القبر يهدم المسجد ويمكنون في محل اخر ليس فيه قبور والقبر إذا كان محدثا في المسجد فانه ينبش ويوضع في محد القبور حتى لا يغلى فيه حتى لا يفتن به أحد نسال الله العافية ونسال الله أن يهدي المسلمين السؤال هل تجوز الصلاة في اط شخص يلاحظ السؤال ويلاحظ الجواب فيجد أن الشيخ لم يتعرض لمساله مساله معينة فهمت هذا فما لم يتعرضه الشيخ ها اي, أي مسألة؟ لا مساله الجدار الفاصل مره الكلام عليه طيب لا بس السؤال التالي هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه في داخل السور يعني تعرف بعض المساجد يكون هكذا ولكن هذا هكذا ولكن حوله سور فهمت حوله ماذا سور يعني الناس يقن من المسجد ثم يقفون داخل السور ثم بعد ذلك يخرجون تمام هذا السور الذي يعني نضمن اننا يوما يعني يكون عندنا مسجد ده هو سور هذا حتى يقف الاخوت هنا يقولوا لابد هذا انا يعني اكاد اتاكد ان حتى لو بنوا السور وكان واسعا والمكان واسع سيخرجون في الخارج ويقفون والله المستعان <تصفيق> طيب السؤال التالي الجواب اقصد المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى فيها أما إذا كان خارجا في الارض الخارجيه عن يميني أو شماله او امامه ما يضر ذا فين اذا كانت في داخله لا يصلى فيه هذا من عمل اليهود والنصارى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد قالت عائشه يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لا ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا فدفنوه في بيت عائشه رضي الله عنها لكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل القبر في في المسجد في بيت عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد ولكنه في بيت عائشه وانما أدخل البيت برمته في المسجد بدون تقصد للقبر ولا كان في ذهن المدخلين انما دخلوا البيت ومع هذا جعلوه ماذا يعني مسوراً وثلتت حتى الجدران وبحيث يكون الأمر كانه ليس في المسجد فليس لاهل القبور حجه في ذلك والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ادخل بيته وفي المسجد لعلهم ادخله لعلهم ادخل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يد... يعني ما ادخله يعني لم أدخل. فليس لاحد ان يقفنا في المسجد ولا ان يقبر في المسجد وعمل الوليد ليس بحجه وليس عمله دفنا في المسجد وانما هو أدخل الحجرة برمتها توسعه للمسجد بدون تقصدا أو انتباها لأمر قدري أو لمساله القبر يعني ما قال لا نريد ان نتبرك بقبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضعه في الليش ونثبت لما ما كان هذا في افانهم ولا كان هذا الشرك يدور يعني يظنون انه يكون يوم من الايام اليس كذلك قال الوليد بن عبد الله فمعنه كان عنده ظلم وعيده بعض الامور وكان عنده خير يعني كان عنده خير وكان عنده ظلم وشر رحمه الله وعفاه هل كان يدور في باله يوما أن شيئا من الشرك او الذي يرى في هذه الايام سيكون عند الحضور هل كان يدور في باله ابدا ابدا لا في باله ولا ظنه بخياله ابدا الحمد لله رب العالمين نعم لما ننتهي ان شاء الله نمضي المساء النبي صلى الله عليه وسلم ادخل بيته في المسجد اه صلى الله عليه وسلم ادخل بيته في المسجد ليس ما أدخل. أدخل بيته في المسجد لما وسعتم هذا جزاك الله بسم الله